إن الله مع الذين اتقل والذين هم محفينين الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي نتفيء ظلالها وننزل تحتها وننعم بشذاها منزلة العلم وابن القيم رحمه الله يرى أن العابد السالك السائر إلى الله جل وعلا يحتاج إلى العلم منذ البداية وحتى النهاية وأقول لكم يا إخوان فعلا كما قال يحيى بن يحيى الأندلسي العلم لا يعرف الأعمار ولذلك راجع عند الناس مقولة وهي ليست حديث. تعلم العلم من المهدي إلى اللحد وهذا صحيح. المقولة صحيحة ولكنها ليست حديث. والإمام أحمد كان بعد الستين يحمل المدوات والمحبرة. كويس ويتنقل لتعلم. قيل يا إمام أو بعد الستين محبرة؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. العلم لا يعرف الأعمار ولا يدعي كمال العلم إلا جاهل الذي يقول قد وصلت وتعلمت ولا أحتاج إلى مزيد علم هذا جاهل ولم يتعلم شيئا بل شعار المؤمنين هو شعار الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلا هذا شعار المؤمنين والمرسلين ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما هذا شعار المؤمنين وشعار المرسلين فبالتالي يا ربنا القيم أن السائر إلى الله منذ أن يضع قدمه في الطريق في أول الطريق إلى آخر الطريق يحتاج إلى العلم وذلك وهذه نقطة حساسة جدا في العلم ذلك لأن العبادة وقد تحدثنا في الدرس الماضي وذلك لأن العبادة والأحوال الإيمانية التي ترد على القلب إذا لم تضبط بالعلم ضلت العبد وإن كان عابدا لله لذلك جاء في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام قوله فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم وفي رواية فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وفي رواية فضل العالم على العابد كفضل الثريد على سائر الطعام وذلك كما قال عمر بن عبد العزيز واخرج ذلك الإمام مسلم في الصحيح من عبد الله بجهل لم يزد من الله إلا بعدا لأن الجاهل إذا عبد ربما هو يقصد الطاعة فيرتكب المخالفة وهو لا يدري ولذلك العلم مهم في بداية الطريق وأواسط الطريق وحتى نهاية السير إلى الله أن تتعلم والا تتوقف عن العلم حتى مما حكاه ابن الجوز في تلبيس إبليس أن الشيطان دخل على مسجد يريد أن يضل عابدا. وكان هناك عالم نائم والشيطان واقف فجاءه نبي ذلك الزمان وقال لإبليس ما الذي اوقفك عند الباب قال أريد أن أدخل على هذا العابد في صلاته فأضيعها قالوا وما من الذي منعك إبليس لا يريد أن يفعل شيء سدى فقال أخشى أن يستيقظ هذا العالم فيصححه فقال نبي ذلك الزمان نوم العالم أفضل من عبادة الجاهلة نوم العالم شفت العالم ده كان نام بلقى أجر نوم ساكت لأنه بنوم بفهم فالعلم ليس بالشيء الهين. حتى قال ابن القيم وهنا في المدارج أن الذي ينهى الناس عن التعلم إنما هو من قطاع الطريق ومن جند إبليس قطاع الطريق قطاع طريق السير إلى الله طريق سيرك إلى الله لا يصح إلا بالعلم وكأنك تسير والعلم بمثابة الهادي والكشافة تكون فوقك بها ترى الطريق وإذا اختلطت عليك الطرق دلك العلم على الطريق الصحيح تخيل يا إخوان دعك من طريق السير إلى الله إذا أردت أن تخرج في هذه الصحراء وفي هذه الفيافي فإنك تضل وكم من أناس ضلوا في الصحراء وماتوا لكن يكون معهم خبير سبحان الله الخبير ده بللوا بالنهار يكون ماشي تجي أربع طرق يقول لك نمشي بهذا، اي أي طريق ده اسم مفترق شنو ده ده. ما بتعرفه إلا في الخلد ده لو مشيت الخلد تعرفه في الخلق ده أي طريق يوديك محل ثانيه يوديك بلد مختلفة تماما يقول لك ده يوديك كده يقول لك ده يوديك حلاي وده يوديك ابو حمد فرق ولا ما فرق بين حلاي وبين ابو حمد وده يوديك شندي في الخلل كبير ده هذا في طريق السير إلى المدن والبقاع فكيف في طريق السير إلى الله أيضا توجد مفترق طرق ولا سبيل للتمييز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين الهدى والضلال وبين الرشاد وبين الغي إلا بعلم صحيح من مشكات النبوة فبالتالي هذا من الكلام اللطيف الذي ذكره ابن القيم ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن جميع أرباب السلوك الذي تكلمون عن المقامات الإيمانية عن الزهد عن الصفاء عن الخوف عن الإنابة عن الخشية يقولون مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة مذهبنا مقيد بشنو؟ بالكتاب والسنة الآن كثير من الناس في طريق السير إلى الله ليعبد الله ابتدع طرق وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. هو يزعم انها تقربه إلى الله بل قد يتهد الليل كله وقد يقوم الليل كله كدا وتعبا لانه خالف الكتاب والسنه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه وقدمنا الى ما عملوا من عمل اثبت لهم العمل قال فجعلناه هباء, هباء منثورا طيب قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى العلم فائدته أنه يؤدبك بالأدب مع الكافة العلم فائدته أنه يؤدبك بالأدب مع الكافة شوف هذا الكلام اللطيف نقله ابن القيم عن أبي عثمان النيسابوري وهو شيخ علماء التربية والسلوك في نيسابور نيسابور دي تكون ويننا الآن هي هي جهة إيران وأفغانستان في بلا سنو بلاد فارس كويس. فكان يقول أبو عثمان النيسابوري العلم يهذب الطريقه فتكون الصحبه مع الله صحبه السالك الى الله صحبه السالك الى الله صحبته مع الله بالادب ودوام المراقبه والهيبه السالك الى الله ده ما عنده ادب مع الله وصحبه مع الله الا إذا اذا كان على ادب ودوام شنو؟ مراقبة الصحبة أن تكون مراقبا له مع وقوع هيبته في قلبك والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم لزوم ظاهر العلم يخوانا النصوص ينبغي أن تعظم كثير من الناس يرد النصوص ويتجرب عليها وربما لضعف في نفسه هو كويس وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمض وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم فبالتالي هو لم يفهم النص ما عرف النص وأفضل شيء أن تجري النص على ظاهره الأصل في النصوص أن تؤخذ على ظاهرها ولا يحتاج إلى تأويل إلا إذا احتاج إلى التأويل عند تعارض بعض النصوص مع بعضها أو كذا لكن الأصل أن تأخذ بظاهر شنو بظاهر النص هذا من احترام النص ومع أولياء الله قال بالاحترام والخدمة وهذا كلام طيب مع الله بالهيبة ومع الأولياء بالخدمة والاحترام وهذا باب عظيم الآن سبب فساد عقائد الناس أنهم يرفعون الأولياء والصالحين والعلماء والمشايخ إلى مصافي الألوهية والربوبية والاعتقاد الفاسد هو يقول لك هنا الشيخ تحترمه وتخدموا ما في بأس. ولكن الخدمة المعنية ليست خدمة الإذلال إنما خدمة الطواعية كما أنك تخدم الأكبر منك سنا والعلماء يرفضون أن يخدمهم الناس يرفضوا ان الناس شنو؟ يخدموهم بل هو يخدم أصحابه والذين معه حتى لا يحصل نوع من أنواع الكبر له لذلك لأنه وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن مسعود يمشي وطلابه يحملون نعاله غضب جدا وقال لولا أن لك صحبة لجعلتك نكالا للناس فإن هذا فيه فتنة للمتبوع وذل للتابع المتبوع ممكن تفتن في دينه بعد شوية يبدأ يدخل غرور يقول أنا كان كده زول مهين والله أنا كان كده زول مهين والله الله يتاني بعد ذا ما أخليهن أخليهن هما الناس كده يقول كده او يقول والله الناس دي ما بيعرفوا مقام العلم ذاته لأن احنا نعلمهم بالليل والنهار زول يحترمك ما في انت بتعلمون عشان يحترموك ولا شان الله كان بتعلمون عشان الله يحترموك ما احترموك ما عندنا شغله تعلم العلم وكان بتعلمون عشان يحترموك كان يحترموك علموه وكان محترموه خلوه ما, ما تعلموه فيبقى هذا كلام اهل البصائر فتنه للمدبوع وذل للتابع فبالتالي قال والصحبه مع الاولياء بالاحترام والخدمة والصحبة مع الأهل بحسن الخلق ومع الإخوان بدوام البشر يا سلام مع, الاخو... مع, ال... مع الأهل بحسن الخلق أهلك تكون مع بحسن الخلق وأخوانك تكون دائما البشر معهم. ما لم يكن اثما قال ما لم يكن شنو إثما إخوانا شوك الكلام ده كيف والله يا اخوان الكلام ده ما تفوتوا هذا من أجمل ما قرات في المدارج شفت الثلاثة مجلدة هذا من أجمل ما قرأته فيها الصحبة مع الله بالأدب ودوام المراقبة والهيبة والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة ومع الأهل بحسن الخلق ومع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن اثما دواما بيسر أن تكون ضاحك معا طوالي لكن في نوع من الناس يكون مازحا دائما حتى يفقد هيبته ويفقد مصداقيته فبعد ذلك إذا قال الجد عده الناس من الهزل وهذا تمس لمعالم الشخصية خاصة لمن له رسالة يعلم الناس لو أن أستاذ في الفصل جعل يمزح مع الطلاب لو أنه أراد أن يستقبل السبورة ويشرح لما كانت بكلامه وقت ولو أنه كان ذا هيبه وصارما شديدا لا فر الطلاب منه من سؤاله أهم شيء أن تحدد ملامح شخصيتك بعض الناس لكثرة اعتياده الهزن لا تكاد تفرق بين جده وهزله وهذا من الضعف في الشخصية قال ما لم يكن وقال والصحبة مع بالدعاء لهم والشفقة عليهم الجهال برضو مش تشاكلوا وتنفروا تدعوا لهم ربنا وتشفق عليهم برحة برحة حتى قال ابن القيم وزيادة على هذا والصحبة مع الحافظين مع, مع الملكين بإكرامهما واحترامهما وإملائهما ما يحمدانك عليه أن لا تجري أن لا تقول شيء تمليه وهم لا يكذبان عليك ما تمليه عليهما يكتبان فلا تملي عليهما إلا ما تحمد عليه منهما قال والصحبة مع النفس بالمخالفة ومع الشيطان بالعداوة والله ده كلام متين أعيده ثانية بأهميته الصحبة مع الله بالأدب ودوام المراقبة والهيبة والصحبة مع رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة والصحبة مع الأهل بحسن الخلق ومع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما ومع الجهال بالدعاء لهما والشفقة عليهم بالدعاء لهم والشفقة عليهم ومع الحافظين بإكرامهما واحترامهما وإملائهما ما تحمد عليه منهما ومع النفس بالمخالفة والصحبة مع الشيطان بالعداوة الشيطان يعاد إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة مع الشيطان بالعداوة طيب قال ابن القيم العلم أهميته هو ما زال يتحدث عن أهمية العلم إخواننا العلم لا يدركه شيء يكفي يكفي كما سوف يأتي بعد قليل يكفي أن الله ارتضى شهادة العلماء على وحدانيته والله لا يقبل في الشهادة على وحدانيته مجروح فدل على أن العلماء عدول. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم ارتضى شهادة نفسه وشهادة الملائكة ولو قيل وأين الأنبياء قيل الأنبياء في أهل العلم هم سادة أهل العلم ولكن لما يقول وأهل العلم يدخل العلماء مع الأنبياء ولو قال الأنبياء لخرج غيرهم لكنه أتى بالعام ليدخل فيه حتى الخاص هم الأنبياء والرسل يكفي قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم لم يورثوا درهما ولا دينار ولكن ورثوا علما فمن أخذ أخذ بحظ وافد والله صحيح، وأبو هريرة دخل السوق وقال للناس يا يا أهل السوق تتبايعون في أسواقكم وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسم في المسجد فجرى أهل السوق وأغلق المتاجر قالوا نتبرق قال إن شاء الله قال واحد قال له يطي ثلاث معلقة كويس معي فلم يجدوا شيئا يوزع قالوا يا أبا هريرة ما وجدنا شيء قال ولا شيء قالوا إلا حلق جلس الناس فيها يتذاكرون قال هي الميراث محمد عليه الصلاة والسلام ده الميراث الحقيقي لذلك يقول ابن القيم العلم قائد والخوف من الله سائق الخوف من الله يسوقك والعلم يقودك والفرق بين السائق والقائد أن السائق قد يسوق ولكن لا يعرف الدروب ولذلك قد يكون في سائق يجيب له دليل معه ويقول له والصفلي أو وديني كويس فالخوف يحركك لكن إلى أين تتحرك هب أنك خفت من الله وقررت أن تعبده كيف ستعبده بعلم أم بجهل بعلم إذا أردت أن تعبده لابد أن تعرف وأن تتعلم وأن تدرك حقائق العلوم والمعارف التي يعبد بها ربك جل وعلا فقد يختلط عليك الواجب والمستحب فتقدم المستحب على الواجب وهذا من ضعف العلم وقلته فبالتالي هذا ما قاله دل القيم قال في فضل العلم عن بنان الحمال بنان الحمال ألقي بين يدي أسد وهو مقيد فجاء الأسد فشمه وذهب فسئل فيما كنت تفكر قال كنت أفكر في اختلاف العلماء في ثور السباع أنجس أم طاهر والثور هو اللعاب قال كنت أفكر هل اللعاب بتاع الأسد طاهر أم نجس وهذه فعلا مسألة فقهية اتفق العلماء على أن ثور ما يوكل لحمه طاهر الخروف البقر الإبل الغنم بأشكالها ثور ما يوكل لحمه طاهر واختلفوا في ثور بعض ما لا يوكل لحمه مثل القطط لأنها من الطوافين والطوافات عليكم فإن النبي قد أرخى لها حتى شربت وسور الكلب نجس يغسل سبع مرات احداهن بالتراب عرفت وهكذا كان يفكر يقول يا ربي سور ده يؤكل اللحم ولا زي الكلب زي الكديسة قاعد يفكر في حاجات زي دي وهذا دأبو العلماء وشأن العلماء والعلماء كما قال ابن القيم رجل من أهل العلم مشهور هو أبو بكر محمد بن موسى الواسطي أو بكر الواسطي مشهور من أهل ويقول ابن القيم انتهى إليه علم السلوك وأحوال القلوب والمقامات الإيمانية والتربية والزهد والتقوى انتهى إليه هذا العلم في بلاد واسد وأسطن واسد دي واسد بأسطن حكام بني العباس حكموا من بغداد وكانت الكوفة والبصرة من محل النزاع فعملوا مدينة في الوسط بينهما سمعشنو سما واصف، وكتب ابن تيمية العقيدة الواصطية لأهل واسط سألوه عن عقيدة يتعبدون الله بها، فكتب عقيدة سماشنو، العقيدة شنو؟ الواصطية، الواصطية يعني بلاش شنو؟ واس وهي واسط لأنها وسط بينه بين الكوفة وشنو والبصرة، هاي في النص كده قال يعملوا مدينة شن نزته زخرجوه وعملوا مشاكل فبالتالي قال أبو بكر محمد بن موسى الواسطي خرجت يوم الجمعة إلى الجامع ما شل للجامع فانقطع شسع نعله النعال شنو انقطع فوجد من يصلحها له فلما أصلحها له حمد الله وقال للرجل أتعرف لماذا انقطع شسع نعلي قال لا قال لأني لم اغتسل غسل الجمعة لأني لم أقتسل شنو غسل الجمعة عليك كده شوف الفهم ده يعني ما قال ان نعال دي انقطعت مدة انتهت ولا كده قال لانه بيعتبر انه النعال دي ما انقطعت الا لخلل فيه هو وليس في النعال فقال له ها هنا حمام فدخل واغتسل ودخل المسجد فبالتالي يقال بان العلم باب عظيم والعلم حاكم على كما استفنا على الاقوال والاعمال والاحوال العلم حاكم كما استفنى على الأقوال وشنو؟ والأعمال وشنو؟ والأحوال وحاكم على كل شيء وما دخل السوء على أهل الدين إلا بسبب أنصاف المتعلمين ابن تيميه يقول شنوه يقول أنصاف المثقفين اضروا بالدنيا وأنصاف المتعلمين اضروا بالدين في ناس الواحد الجامعة ليس مثقف الحب ده بيعرفه بس يسمع له كلام في الجزيرة ولا في العربية يجي يحمل نفسه مثقف أنت قال الثقافة شنو الجزيرة ولا العربية خويس ولا منتكار ولا من أنت جاي ترجع يا زول ينضم يمين وشمال أي حاجة افتت فيها في الطب وفي الهندسة وفي الاقتصاد يسألوا التضخم يقول لك التضخم أي يوريك التضخم ده شنو بيسمع بنقج جاي جاي ده بدوره شديد ده بيدوره الدنيا أما إذا كان في الدين كمان زول نص متعلم ونص جاهل لسه متعلم كويس ده كان فتح خشمه في الدين ده بضر ما تفتح خشمك ده إلا تعرف كويس قلنا أيها الأحبة ما دخل السوء على العباد إلا بالزود في العلم وتركه ومما لا شك فيه أن العلم هادي والعلم المراد هنا علم الكتاب والسنة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، لذلك الإمام ابن حزم رحمه الله كتب كتابه المحلى وهو كتاب فقه سماه المحلى بالآثار. المحلى بشنو؟ بالآثار جعل أفضل حلي. يحل بها الكتاب بالآثار، فقال أهل العلم تحل النساء بالذهب وتحل الرجال بالمحلة، أنوثة كعندن ذهب، إذ يسر كتاب المحلة، لابد يكون عندك كتاب المحلة، وقالوا في سنن أبي داود قال الخطابي في سنن أبي داود من كان في بيته أو قال بعض هذا العلم من كان في بيته كتاب سنن أبي داود، ففي بيته نبي يتكلم ولعل القائل ابن الأعرابي من كان في بيته كتاب سدن أبي داود في بيت النبي شنو؟ شنو يتكلم أبي داود هو أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالتالي أقول هنا يقول ابن القيم بأن بعض الشيوخ الذين يعتمدون على الرؤى والزوق والأحوال والمواجيد الوجه والإلهام دون أن يتعلموا علم الكتاب والسنة يزعمون أن علم الكتاب والسنة فيه جفاء وما الجفاء إلا في خلاف الكتاب والسنة الكتاب والسنة ليس فيها جفاء فقال بعضهم ينصح هؤلاء لا تفارق السواد في البياض وإلا تهلكوا السواد الحبر البياض شنو الورق فبعض هؤلاء الذين يعتمدون يظنون أن الدين فقط منامات ورؤى وأن علم الأحوال والسلوك لا يرتبط بالكتاب والسنة فماذا فعلوا؟ قالوا تأخذون علمكم عن الأموات حدثنا فلان أن فلان حدثه كل الأموات ونحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت قالوا نحن شنو؟ تأخذون علمكم ميتا عن شنو؟ عن ميت ونحن نأخذ علمنا من شنو؟ من الحي الذي لا يموت تأخذون علمكم من عبد الرزاق الإمام أحمد بن حنبل شيخه عبد الرزاق بن هوام الصنعاني تأخذون علمكم عن عبد الرزاق ونحن ناخذ علمنا من الرزاق فقال ابن القيم والله لولا عبد الرزاق وأمثاله من العلماء لما عرفوا الرزاق وبعضهم قال يزهد في العلم قال علمك أخبرنا وحدثنا ما عند شتى ما عندكم شيء يقول لك علمك ده حدثنا أخبرنا قال يا أخي ما في حاجه ثانيه شو يعني ده الرسول لازم يكون أنا بكلمك عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما من الرسول عليه الصلاة والسلام وبكلمك بما في القرآن والقرآن نفسه جاء بالرواية رواية حفص حي ولا ميت حفص ابن سليمان ابن المغيرة عن عاصم ابن أبي النجود الكوفي عاصم حي ولا ميت طيب ما القرآن, القرآن جاء عن هؤلاء لكن الله أراد أن يحفظ الدين بهذه الطريقة يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فبالتالي قال ابن القيم هؤلاء لا تنظروا إليهم ولا تلتفت لهم ومن ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في فضل العلم قال العلم حياة القلوب صحيح العلم حياة القلوب وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور. العلم هو الحياه فقال العلم حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح صحة لما صح المصح. وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين وهنا أورد ابن القيم أثرا عظيما هو أثر معاذ ابن جبل أرى أن هذا الأثر كاف في فضل العلم وأهله العلم والله الناس ما أهمتهم خاصة علم الشريعة علم الشريعة كثير من الناس لا ي... يعطي هذا العلم حقه كويس؟ يقول شو ما الكلام ده؟ عن معاذ بن جبل مرفوعا والمرفوع هو حديث سمعه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعى معناه ثم حدث بما فهم بلفظه هو فالمعنى من رسول الله عليه الصلاة والسلام واللفظ من الصحابي باسم الحديث هنا المرفوع ثم مرفوعا لانه يرفعه لمن للنبي عليه الصلاه والسلام ففي هذا الحديث المرفوع واورده من عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والله يا الكتاب جامع بيان العلم وفضله من اجمل ما كتب في هذا الباب تكلم عن العلم وعن فضل العلم وكيف أنه يغير اخوان الا تحفظون العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف تحفظون هذا لا شك العلم مميز لكن هذا الحديث اعتبره كاف في العلم بس تقراوا ولا تسمعوا تقولي لا انا اتعلم واياك ان تياس من التعلم ما تقول انا كبرت وانا متين اتعلم كويس وانا خلاص العلم ده فاتنا وبيشيبنا ده بتتعلم برضو ايوه قال معاذ تعلموا العلم فان تعلمه لله خشيه طلب تعلم العلم لله خشية كما خشيه خشية في نفسه تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه وبذله لأهله قربة شوف الكلام ده رصين كيف تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة طالما أنت طالب العلم أنت في عبادة ومذاكرته وتزبيح لما تكون بتردد فيه وكذا مذاكرة وتزبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه وبذله لأهله قربة فهو المحدث في الخلوة براك في خلوة بحدثة والانيس في الوحشة والصاحب في الغربة الدليل على السراء السلاح على الأعداء الزين عند الاخلاء الدليل على شنو على السراء والسلاح على الاعداء والزين عند الاخلاء لان العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الابصار من الظلم به توصل الارحام وبيه يعرف الحلال من الحرام فان العالم يستغفر له كل رطب ويابس حيتام البحر وهوامه وسباع البر وانعامه والله من أجمل ما قرأت وسمعت في طلب العلم والحث عليه كيف هو... لا هو خارج من مشكات النبوة ومن طلاب مشكات النبوة فإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه ألم يقل عليه الصلاه والسلام إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وحتى الحيتان في الماء لتستغفر الله لمعلم الناس الخير فقال لأن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه هو إمام العمل هو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء انتهى الحديث ده حديث في العلم عجيب جامع بين لك فضائل العلم وبين لك ثمرات العلم ثم أوضح كيف أن السلف كانوا يفهمون العلم كان الإمام أحمد يقول حاجتك للعلم أشد, أشد من حاجتك إلى الطعام والشراب فالطعام والشراب الطعام والشراب بعدد المرات والعلم تحتاجه بعدد الأنفاس كده أبو إسحاق الإلبيري جبيل قال له هو العضب المهند العلم ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردته العلم هو العظم العظم معناها السيف المهند نسبة إلى الهند هو العظم المهند ليس ينبو ما بجلد يصيب تصيب به مقاتل من أردته فبالتالي قال أن الإمام الشافعي قال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وأثر عن هذا عن الإمام مالك قال ابن وهب تلميذه كنت جالسا عند الإمام مالك فالقيت الالواح اقوم اصلي فقال لي ما الذي قمت اليه بافضل مما قمت عنه قال له ما الذي قمت اليه بافضل مما قمت شنو مما قمت عنه ابن القيم يقول العلم سده الله في ارضه ونوره بين عباده وقائدهم ودليلهم الى جنته ومدنيهم من كرامته وللتزيل على أهمية العلم قال ابن القيم رحل كليم الله موسى وركب الصعاب وتجشم الأهوال وأصابه النصب ليتعلم ثلاث مسائل موسى ركب والله ده استنباط عجيب إنته موسى ركب ماذا عنه شنو آه؟ يتعلم كم ثلاث مسائل يتعلم وجه مع علمه وهو من أكرم الخلق على ربه سبحانه كويس قال ابن القيم نختم بها لطيفة ثم نأتي إلى كلام صاحب المنازل ولعلنا ندرس كلام صاحب المنازل في الدرس القادم إن شاء الله فقال والله يا ده لكن طيب قبل ما أوريكم كلامه هنا أوريكم كلامه في العلم في مفتاح دار السعادة في موضع آخر يقول من صحب العلماء من لم يتعلم فقط صحب العلماء ارتفع شأنه فإن كلب أهل الكهف ما ذكر في القرآن إلا لصحبته الأخيار والعلماء سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم وكلبهم باسق دراعيه بالوسط بالوسط شوف الكلم ذكر صحبة العلماء كلها خير كلب صاحب العلماء فانتفع ثم قال ابن القيم هذا من اللطائف جدا كلام لطيف قال في الكلاب التي تصيد رفع الله من شأن الكلاب المتعلمة وحرم صيد الكلاب الجاهدة قال تعالى في الآية الرابعة من المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله الكلب إذا تعلم العلم أي علم يفيدك بس ما يكون شر لكن أي علم في الدنيا دي بيفيدك؟ وكان الشافعي يأسى يقول والله ما أسيت ويبدو ان الأمر قديم ما أسيت على علم ضاع من المسلمين إلا كعلم الطب فإنهم تركوا ثلاثه أرباع الطب للكفار فشوك الكلام ما انتهى قال ابن القيم فإن الله حرم صيد الجوارح الجاهلة وإنما أباح للأمة صيد الجوارح العالمة قال وهكذا جوارح الإنسان الجاهل لا يجذي عليه صيدها من الأعمال شيئا شوف الانتقال اللطيف ده الجوارح الجاهلة الطيور والحيوانات الجاهلة لو صادت حرام وجوارح الجاهل يده ولسانه وقوله وسمعه هذه جوارح برضو مش كده جوارح لما ما جوارح اللسان جارحة والأذن جارحة وكذلك جوارح الجاهل لا تصيد عليه من الأعمال شيئا فلذلك لأن جوارحه جاهلة إذا صار من الأعمال لا يصير إلا الوبال والله يا هذا من الكلام البديع والكلام اللطيف في العلم وفضله وأهله نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا وأن ما أنسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين وزدنا علما يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما أنسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما أنسينا رب العالمين أسأل الله تعالى أن يوفق ويتقبل، يتقبل الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته